إليه يرد المُساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى مِنْ ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا أذننا قالوا آذناك ما منا من شهيد